ما بقوم من امه اجلها وما يستخرون ماتت بقوم من امه اجلها وما يستخرون ثم ارسلنا رسلنا تثرا ثم قُل مَا جَ أَأَُّ تَسُولهَا كَذَّبُهُ فَأَتْذَعْنَا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعد لقوم لا يؤمنون أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين ثم أرسلنا موسى إِلَ فِي الرعََونَ وَمَلَئِهِ فَتتَك الضَرُ وَكَانوا قَوْمًَا عَين إِلَ تِ رعََنَّ وَمَلَئهِ فَتَّكت الضَرُّ مُِ لِذَا شَرَيينِ مِثِنَا وَقَمُهُ مَالَنَا عَابِذُون فَقالأَُ مِنُ إذ شَرَينِ لِنَا وَقَهُ مَالَنَاعَدُون فَكَذَّبُهُُ مَا فَكَانوا مِنَ لِمُهُِكِين فَكَذَّبُهُ مَا ارْهُمُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ وَجَعَلْنَا بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ وَآوَيْنَاهُمَا وعملوا صالحا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم إني بما تعملون عليم وإن هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بَيْنَهُمْ ذُبُرًا سَتَمْطَعُ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ ذُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرُهُمْ فِي فَذَاقُوا ظُلْمًا رَفِيعًا حَتَّىٰ أَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ أَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مُسَارِعٌ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ مُسَارِعٌ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَا بل يَشْعُرُونَ بَلَا بل يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ الذين هم من خشية وَالَّذِينَ هم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ بِرَبِّهِمْ